زي بالحلوين علشان خاطر احنا كبار بنصلي واثغيرين انتو تشوفونا تسألونا نقولكم تتعلموا الصلاة نركع ونسكت ونبدأ ايدينا للسماء ونقول يا رب والدعاء والسماء والصلاة فكروني بحدودة اقولكم ايه كان في رجل عجوز فلاح كل سماء يشق الارض يحرطها ويرم الحب بجلابيته ويرش الارض حب ويروح البير يملى الجرد للخشب ويسق الارض مية الحب يطلع جرح والزرع يطلع قمح ودرع وفول وشعير الفلاح العجوز يطحن وياكل ويبيع ويشتري ويعيش سال من ذات السنين شق الفلاح الارض ورش الفلاح الحب وراح البير بس لما جه يمله جردل الخشب ما طلعش في الجردل ميه البير خلاص ما فيهوش ميه والفلاح زعلان هيسقي الارض ايه ما فيش ميه الحب مش هيشرب ومش هيطلع زرع وما هيبقىش في قمح ولا ذره وما هيبقىش في فود ولا شعير الفلاح العجوز زعلان هيطعم ايه ويأكل ايه ويبيع ايه ويشتري ايه ده ما فيش ميه الفلاح جعان عايز اكل ياكل والفلاح بردان عايز غطا يتغطى وعايز حبه فلوس يبيع ويشتري ويصرف على اولاده الفلاح فكر وقال لا استنيت حموت افكر في واحد كده يكون غني وقلبه فيه حبه رحمه يمكن يساعدني والفلاح راح للتاجر الفلاح خبط على الباب محدش فتح اصل التاجر راح عند كبير التجار يعمل ايه يطلب منه مساعده صغيره ويرجع على طول اقعد يستناه بس الفلاح يفكر قال لا. اذا كان التاجر راح يطلب المساعدة من كبير التجار يبقى انا اطلب المساعدة من التاجر احسن ما اطلب من التاجر اطلب على طول من كبير التجار كبير التجار عنده فلوس اكتر واغنى من التاجر اروح له يمكن يساعدني والفلاح راح لكبير التجار خبط على الباب محدش فاتح قال له امار راح فين اه قال له ده راح للوزير يعمل ايه يطلب مساعدة كده ويرجع على طول خليك شويه استناه بس الفلاح يفكر طب ما ضل الوزير اكبر من كبير التجار طب ما روح اطلب من الوزير على طول مين عارف يمكن يساعدني والفلاح راح للوزير خبط محدش فاتح الوزير؟ اه ده الوزير عند السلطان بيعمل ايه راح يطلب منه مساعدة كده ويرجع على طول استنى زمانه جاي بس الفلاح يفكر ويقول اذا كان الوزير راح يطلب المساعدة من السلطان طير ما اروح اطلب من السلطان على طول والفلاح رح للسلطان خبط على الباب فتحوله فين السلطان السلطان قاعد على السجادة بيصلي بيركع ويسكت وبعد السلطان ما خلص صلى على السجادة وشال قبل فوق وقال يا رب ساعدني شاف الفلاح كده قال سبحان الله التاجر بيطلب المساعدة من كبير التجار وكبير التجار بيطلب من الوزير والوزير بيطلب من السلطان والسلطان السلطان بيطلب من ربنا ربنا اغنى من كل الناس وربنا ارحم من كل الناس خلص السلطان صلى وبيسأل الفلاح هيا هي عمي اطلب اللي تطلبه مني جاي عايز ايه بحك الفلاح وقال مطلبش منك انت اطلب من اللي اغنى واللي اعظم واللي ارحم اطلب من ربنا والفلاح العجوز شال ايدين السماء وطلب وقال يا رب ساعدني شقيت الارض ورشيت الحب ورحت البير لقيت البير ناشف ما فيهوش مية عملت كل اللي علي الباقي عليك يا رب يا رب ساعدني قالي فلاح كده ورح ماشي على غيته والناس اللي كانوا عايشين زمان قالوا البرق برق والسحاب كلام والنطرة نفلت زي النهر تسقي الارض وحب الغيط طلع زرع والزرع طلع قمح وبره وفول وشعير يطحن الفلاح وياكل ويبيع ويشتري ويعيش هو وأولاده وعاش الفلاح على قد ما عاش يتعب ويعمل اللي عليه ولما يجي المساعدة لا يروح لوزير ولا السلطان لكن يشيل ايدين السماء Howl, howl,